استقبال القبله استقبال القبله ده قلنا استقبال القبله واستقبالها ويعني القبله بالروح اللي ربنا بيه فده استقبال القبله واستقبال هذا حكم يكون في الخلق في الخلق ده في الكون ان كان تقترب بينك وبين القبله ده شيء فبينك وبين القبله ده شيء فلا شيء عليك اذا استقبلت او وطبعا على دليل على ذلك الموقف لاننا نرجع الى العمل الليلي ان اولا حسب ايوب بنظري أن السلم الله لا تستقر كل الكبب من ولا لا تستقر عموما بل ابو ايوب بفهمه لما ذهب الشمس وجد المراحيض الخلص تسقل باتر القره صقر بابات المرض تسقل صقر الله لو انا قمت مسافه لم ينحرمنا الله على هذا البناء الذي اليوم يكون من خلال إلى هذا أولاد عمر رضي الله عرضه يقول ارتقيت على بيت حبصة فرأيت ابن على ابنتين يستقبل بيت المرضي السيد والكعبة يرجحها ايه؟ استمروا في الغر والآن عبد الله رضي يقول قبل أن يموت النمثل بعام رأيته يقول المستقبل القبلة بيت المرضي أو يقضي حاجاته وصفاره وصفاره الآن فلذلك عندنا نأدمنا أدمنا الآن المبيحة أو الأدمنا وما فيهم لهم من الجبع والترجيح أدوان سهناتهم رسالة بخير أنا نريد أذلل على أجرتي الذين نضعها بها ونعمل بها بإنتباه ويأتي بالعمل الظلم الرائح فنقول أن الرائح بذلك بأننا نظرنا إلى النفس الم عندما كان يقضي حاجاته مستدبرة مستدبرة ما أولدناه إلا لا لا إلا الناسات الذين يستغلوا بين القبلة وبينه وبينهم وإذن لك أن عمر قال في بيك حص في بيك أنه الآن هناك حائل بينه وبينه الجعب لذلك قال إن الجابر لا يمكن إلا وهناك حائل لأن الجابر تعهد الله طال قبل أن يموت لذلك بسبب كان إذا أراد أن يقضي حاجاته أبعد المجهد كما في سنوات الزوج بسنة صحية كان إذا ذهب أن يقضي حاجاته أبعد المنزل فهذا لا أضعها جدا ننصر كأنه يستمي خلفه أو يستمي بشجرة أو يستمي بصلاة القوم فهنا حائل أيضا يحكول بينه وغينا او غينا قال لا أنا أميد فقط أن هذا الراجع الذي يديه من الله عبينا لكن لما قلنا هذا الراجع عندي رجل أخر يصرخ ويقول لا هذا غيره هذا ما رجعت طيب عملي في هذا عندما يستطيني المستخدم الآن البيت هل الكلب تستقبل القدم أنا سأقول له لا شيء عليك, لا شيء عليك. جائز مضمو يقول بما حكم أقول حكمت أحني سأقول عبدالله عمر حسي جبر عبدالله راتباع عمر فنقول هذا الحكم بالظن ولا بالأخير تقول بالظن هقول على التأكيد أن هذا الحكم بالظن بل هن فيه حديث آخر يعاربه فصار الأمر ظن فبتظن لأن هذا ترجية نحن فعله لم أفرج لم أقل لأن هذا حديث حكمه للمخارج للمخارج لأن أنا عندما أقول هذا هو سيقوم الأذاني رحمة الله عليه ومحادث مجدد لهذا العصر لهذه الأمة ديها سنقوم ونقول لي إيش؟ نحن نقول بأن في الكلب أو في غير الكلب في الخلق أو في غير الخلق لا يوجد من حدث بسم الله هذا حديث من؟ ألا يوجد صار كلامي الذي يقول أنه راجع راجع بالضب لأن هناك كلام يعرضني فأنا ظلمت أنني أرجع وأنه هو يظن العكس يقولني إيه؟ و أنا مرجوح لبقى عملت في الصند الغالب عليها الراجع وهو يعمل أيضا بالصند ولا إنجار ولا إنجار لكن أنا أحببت أن أبين أن هذا يثبت لك أن الحكم الآن ناجع عن ظن وياليب العامة للصند فلما لك إذا كنت في الخلق فأنا أريد أن تقبل الله أستاذ بير أنه عليك ياليب عليك فهياليب عليك العامة للصند من ذلك أيضا عجز عنها ذويه المرأة التي طلقت على زوجها وكانت حاملة انها خاصه بالحمل اا التفصيل العام للمتوفى على زوجها بان الله تعالى قال فيها سبحان الله ربنا خلقنا من تراب وربطنا بانفسنا 14 عموما لكل امراه طلقت على زوجها يا اذن يا يقول الله تعالى في الحوامل قال واولاد والاحمال اجلهم اجلهم هذا عموم عشان اضربك عشان عشان تستمر على الطلبات ها لا بقول لك قلت وقص محمد تعال يا امينه ها عموم ايش العموم ايش العموم ماني عموم ماني شادي وكيف تكون عموما ولما هو عموم والا مخصص اي مخصص او هو خصص طب أنا فقط أقرس أذناً على الإستمرار لست أنت الحريص وقاعد نفسه وبيلحك قولنا العموم في قول الأجل فعلا أجلهن رفع الأجل لهن أجلهن إبقى أجلهن سواء كن مضلبات سواء كن يقف عنهن الزوج المهم أن يتحلين بوصف إيش هو الوصف يا حاول انا هقول لكم يا حبايبي الاولاد والاحمال من الحوامل يبقى ده سيطر عليهم هذا الحكم قال و... و... و... واولاد الاحمال اجلهم و... اي ضعله حاملون انظر مره قال راعى لهم المره الاخرى قال ايه اتوفتنا ما نسينا واي امه تقول هذا لا كانت حياتنا الان هنا العمل في الضمه مع الايه في القران صن معين الحكم يتفرع على هاي هاي هاي هاي شرح الله شرح الله شرح الله شرح الله شرح الله شرح قلت تتربس المرأة بنفسي الـ 14-10 الآن دا ايش قران قران قران دا ايش قران قران قران قران صحيح صحيح الله مع ذلك أقول إيه أتنبت أنا أقراص والإستقلال فيها استقلال على إيش بإيش؟ بالآية بالآية المتوترة فكيف صار الأمر بعمل بالظن؟ بقالنا إيش؟ لأن أولادنا فيه موقعات الآن إذننا ضريرها بالتعرض أي قلت أن ترفضنا بمسلنا أربعة والآية أخرى قلت إيش؟ هني أضعنا حناؤنا وإيهما؟ إذن الآن صارت في المسألة فيها نقط نظر للترجيع فلما صارت عرض نحن قلنا يا حبيبي يا شنطار لأنه تعرض الأهل لا يوجي بالعمل تظن لأنه ليس إنفراد دليل الآن صار الأمر أن أرجع بين <تصفيق> بين أليفة بين دليلين فيكون الآن العم العمل العم يظن أن مهما أقول بالترجيح أنا سأقول عابوا عليها مرة ما قلت أدخل مع شخص المرة المسهمة أقول وراجع صحيح قالوا فايت براجع وشوفوا موجودين يبناء هم من تحت حاجة وساعة. وتفكر التركيح هذا بتبيعه وتشتريد نعم يبدأ بتصد حتى خلف مزيد الفاتح تجلس عشان تشتري شواء تركيح تنشي التركيح هذا علم حبيبي توقف عصول إذا إذا تحليت أنت بادي رصة عصول وما أنا حاجة معه إياها عليك أن تركح ولا تركح ما أنت قلت نعم أنت شو تحلي بحاجة الماء ولا أنت أصالت أن بتشغل لا ينصيبه فأنا قلت الصحيح وقال الرجع صحيح تقول قضعي لا أنا أقول الرجع الصحيح بمظر الرجع الصحيح الذي أصبح يظهرين الضالب له أعرى أن الأقرب للصواب هو كذب وهو على الضالب لذلك النبي يقول يقول قد ما أقول ويقول والراجع الصحيح أن الحال تقرأ القرآن هل أمكر عليه؟ لا يمكن عليه ولا قمت عدنه عنده تظنه للغاية الراجح إنها لا تطرق وانا عندي تظنك في ظن الراجح أنها تقرأ عند الأقرأ طبعا دينا في البيانة فالسلطة هي الحاكمة لا تقرأ ولا حفر واحدة ومن طلب ذلك تتقرأ ووالي موارسة عظيمة في وسائل الصلاح ده بسي ما خلصتك أنت, انت, انت مستهز معنا في مرأة كانت المشكلة عندها نفس الهوات هو الصلاح فالصلاح مش, مش عموز وقود في الطرآة في الحروس هوس القرارات وقام أقول لكم ما بتعبشد لا تعرف كيف تظهر من الحياة. وعندها هوس قرارات اينا في هذا المسأة خلولها رجل يؤلم الحارس الخرش القران هاي تقول مين؟ كرام فال انت فكروني في فاسحك كرام فال انت تعرف حاجة أصلا انت كتفال في الدين كرام فال يا حبيبتي دور دول التحفيز اللي الحيطه تكون موجوده المجتمع بقى الان في حفظ دار اللي ده أتقالي. خلاص بطل مناقشه على مساله معينه وانا مشكله الجنس جدا في الجاهله الذين يعتقدونه ولا يثقوننا بعد الاعتقاد يعتقضونه ويقضون على الاعتقاد ده الرجال هنا انا كنتذكر العالم لما يقول لك لا انا ما اخذ لا شيربين يقول لك المره تدخل الحرف يمسك وتطرق له ده رجل لا يتكلم البنات كلام ولا قوه في النظر. فالحاضر هدف مساله الرما في اجل وعبر ونظر في الادله يبقى حتى لو كانت الادله مبعه بالقران او السنه المتواتره الحكم هيكون سيكون على ظن حقه على ايه على خاطر مثل هذا مضاف على مجرور اي قالت في 14 وعش وهي قالت يا حتى بضع رحم فوبذلك الاقوال ثلاث او يقول لنفع على 14 وعش هذه اهداف لو حاس بعد بعض اربعه مش ثلاثه ثلاثه وقم اخر كل يوم بالدوام على على الحفظ وقنطر لها نؤمن الدرلائي بل انظر الضم وقال ايه ليش نؤمن الدرلائي بل هي الى ابعد الدرلائي بنكلم 4/10 بعد الحفظ يبقى مفيش بعد 4/10 اليوم بتقطع 4/10 اما اذا يعمل في شهر ال ال ال ال ده يبقى عندما تضع الحفظ ابعد الاجري هذا ضم ولا مخاض ده بقى كلها الراجل الصحيح الذي نبي الله به لانك حامل تخرج عن هذه الخرافات وتقول بان عده الحامل تنتهي بدأ بعد بعد الولاده و ده هو حديث المرجئ و ذلك من الصدق هذه المره الهاميه طلعه الهاميه عندما وضعت جاءنا خبر الموت مؤذيه بعدها بساعات بعدها بمداتيره ولدت فتهيأت للخطاب قبل أن أفضل إحجاب لقد خلت متنابل وكان أريد أن يبتغي زوجها لكن لما تهيأت وعرف أنها أريد هاي فقالت تهيأتي للخطاب يا لوكع فهمت بأجلس عليها يا لا حتى يجب الكتاب أجلها فقالت فجمعت عليها فيها يعني نعلم للطيب لله فجمعت عليها سيئة مدفر الله صلى الله عليه وسلم فقالت أتحلمني للخطاب فقاص الله صلى الله عليه وسلم من, من سنة فأنا ما نمت حاملاً ودوثي عنها زوجها فإن الع أن يتوضع الحمد إذاً أن يتوضع الحمد وضع إذاً بصد لأنه ارتكز الآن قرجع على الحديث فصار الحكم على الآن قرجع إلى القاعدة يجيب العمل إماعين دماغان عندما نتكلم نقول يجيب ليس أنه كيراً عندما نرى الحديث الاتواصل حديث صغيع نقول إذاً يجيب العمل بهذا القامل إبنسان الحديث قال لها قد حللت أو تحللت للخطار لذلك أيضاً لذلك مسألة الدرهم والدرهمين لا تبقى الدرهم بالدرهمين بعضهم يقول هل أيضا من ذلك الظلم؟ لأنها أولا تستمت عزيز لا يشبه المتواجه والأمر الثاني ورد الخلاق إنها مربت لكن عباس يقول ما ماذا ولم يرجع عند ذلك؟ إنها مربت من بالنسيئة قال لا بأس بالدرهم والدرهمين فالدرهم المقصود هذا أيضا حول من التطبيق العمل في الظلم الراجل من ذلك أيضا التطبيقات لأنها صراحة قاعدة جدا كل إن شاء الله يعرض عليها ابن من هذه الـ الـ الـ التطبيقات تثبت أنها أدلة لهذا القاعدة عمل بالصم أنها مسلمة جاء الرجل من الأعراض فقال يا رسول الله إني رأيته كانوا في السيارة في رمضان فقال رأيته البارحة الهلاس وإن لم يرى الهلاس فأرى الناس بإثمام العجلة في السيارة الثلاثين وجاء الأعراضي فقال إني أعجب الهلال بقريق. فقال لو مسلم تشهد أن لا الهلال الله قال نعم اشهد أنني رسول الله أكثر نعم قال أمر الناس قلت لك عمل بإيش أهل لخبر بحاجة والأهل كرد رجل واحد والوهل ممكن يدف ممكن يكون شاء الحاجب على عيني حسبة أو وقال فقال رأيته الهلال وأيضا قال ليه والد والد أن هو تقول ليه الأمال ينظر فالسماء يرى الهلال ورجل كل يعني جواريحه يتمنى الفتر الغداء هذا اسمه هي اسم العيش في التصور فهي تصور نور أهلاك واحد واحد ده بقى أي مشكلة للإخرة بعض الإخرة اللي هما دخلوا في التجارة سواء بيات النية على السوء أو كانت مثلا تبيت النية على السوء الرجل يجلس يتكلم كانت بقيه العطل في البيوع يعني أفض مال من الناس هذا ما يتبق الله فيه وخسر المال وبقى معه بعض المال خسر ربع المال مع باقي الراجل دخلوا في بضاعه خسراه خسره وهو كان بجانب الخساره ثم جاء عليه ويقول له انا بعت بعت فضولك وبعت فضولك على ايجاز في قول الاعلان قول لي لو تاخدوا ما نريد فعم خالص هيقول ايه ما نريد ايش النتيجه ليك لا مش هتاخد دي هتاخد دي ممكن اوريها لك لكن اخرك ليك يوم القيامه ليه تجلاجعي وبعدين عداب الشيء ليس مثل هل نصيبه في الكثير مننا الذين يستعملون هذا الأمر التجارة في مسألة التجارة مع الناس ويعملونها بأمور أو ينصبون على الناس كأمور يعني هم يحسبونها إبطاء على أنها على الطرق بالغرض هنا ممكن للإنسان أن يتواهم أنه مش فهو الرجل هذا الذي يقنه ليه يتوهم لأنه برع ساحاته الآن لأنه اعترف بالماذا؟ ما يعرف ولا يجري للأخ الكريم هذا اعترافه لا, لا يفيده أيضاً أن يوم القيامة أو لو قبر في قبره أنه س... سيحبث عن الجنة لو كان من أهليات لأن فيه يحبث صاحبه عن الجنة ويوم القيامة سيسأل أين حق الناس ماذا يديرهم بالدرور يوم القيامة يبقى حق الناس هنا يأخذونهم يبقى أفضل حسنة ويوضيع رجل بقى أكون مقصص فساماً هو لا يابد فالراضي مقصود أنه من الإنسان يعيش بالتواهم فوقع التواهم إن هو ده يصرف فضولي ملا شيء عليه عند الله ليس بياته ليش التهمونه دي وهم التهم حقاً لأنهم يتطلبون بالأمان في هذه الغرض المقصود هو في الأعربية تواهم الفيط الغدب سيرى أنه قدواء الهلال وهو حسن أكبر يرى الهلال هالغابة عن النبي هذه الاحتم هجيب؟ لا إذا كانت موجودة طب ها في احتمالات توجي نقول أن, أن هذا الحكم عليه الله عزة ليس على اليهاتين الله لذلك أمر ربصنا الجميع بالفتر ووفاهم صباحاً أن يصنبهم لي صلى الله عليه وسلم أيضاً المرأة رجل أحب أمرأة فدخل عليها وتزواجت بعدما تزواجها فلأنجب منها وعشت أهرم جاءت الراعة. قالت أنت فنان ابن قالت نعم. قالت نعم. قالت زوجاتك هذه فنان ابن ثلانة. قالت يا حبيت. حرام عليم يخذك من الرضاعة. يخذت زوج ابن ثلانة ويأمتك من الرضاعة. الرجل كان يطيش عقيد. صحيح؟ فرح يسأل الفضيل. قال هذه القصة مشابهة جدا من قصة هذه. وحدثت في عصر الناب فجاء الرجل الظبيق قال يا رسول الله. رأيتها رفلانة. قالت أنها أرضعت زوجاتك. فقال قال لي ماذا فقال لنا رسول الله صلى من الله عليه وسلم انا موجود في الموضوع الاحتمال وارد وغير وارد وارد قال لهم سلام كيف منطقي طيب منطقي طبعا هذا الزام وقال وقال هذا من الوارد انا اسول في مساله انت تتكلم على الشاهد انه جعل الحكم على الظن منو بتقول ما عندي وهم فايز الزام الوالد الصغير ارضعه وهو يعرف هذا ومن ذاك فهي ممكن يكون الرهن أدراك ومع ذلك قال الله السلام بالحب فيت وقت طيب ففرقها الرجل فرقها وعمل بالحب وعلى اليوم يصال من إيش الظهن بقى فيقرأ على فتوى المساء الخلاف بين الفقهاء أيضا ان السلام كان في ولما كان في وكان صائما قابت الشمس ونظر الصحابة الشمس والدواء وكان هناك جبل النفس السلام قال سيكر أمامه جبل فالموم الشمس فتحردت حتى صارت خلفة الجبل فقال ربسلم ليه المولاد؟ قال قم فاشتح لنا هذا التمر والماني قم فاشتح قال يا رسول الله لو بطأ حظنا ما قال في الجبل ايه ما ربط فقال قم فاشتح لنا. قم فاشتح لنا أنه لما لم يرها السماء ظن أن الشبس قد ضرط وعمل بالظلم ولا لم يعمل عمل بالظلم عمل بالظلم الرجل الآن وكان محترم حاتم علي النحاس لما قام صباحا ووضع خيط الاسف و ايضا او فتح في الوساده فاقض حتى تبين له خيط الابيض من الخيط لما ذهب للمشر هلق حكم بايه الظن اهو لكن دا دا. مع ان ذلك وضع قران كل تقول هذا حكمه الظن والتلفت ف ذا الدليل قطع إيش خالوا ناجع على؟ كلوا شابوا حتى إذا بيأت لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر حيث أنا لا؟ أنا دليل إيش؟ قرآن إيش؟ قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن؟ قرآن؟ قرآن؟ قرآن؟ قرآن؟ طيب إيش المعارض؟ ممتلك؟ أظن أن هذا إيش؟ على البهن؟ هو فعلا أن هذا الخجر أم ومع ذلك ملامه الإنسان أجل عن لمحة ملامه لما قاده ذلك طال إن وسادك بعريب تعال أن بعضهم يقول هذا سب وإيه سب سب ويقصد يقول له حقا لو كان كما تقول إذا وسادك وإيه سماء لأن الخجر أم الخجر أسرد لنقصود بإن؟ فلم السرحان اللوعة للخجر الكابت أو الفجر الصادق لا كما تقول أنت أو كما ولما أيضاً عمل بالظلم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بمسألة الإعادة أيضاً حديث ركانة حديث ركانة طبق امرأة وثلاثة أو قال لا النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجتي أنت طالق طالق طالق ثم دابل من سبب لكن يا أسنان سبيبي الشاهد العمل بالظلم الرادي فجاء للنبي سلم فقال رسول الله قطباتي أني طالق طالق طالق فقال الله ما أردت قال والله ما أردت إذا وحده قال الله وحده قال وحده قال إنك يا وحده وعجل الآن إيش فعله قال طالق طالق طالق صحيح إبقى إذا كنت لقى منه كم ثلاثة. لكن سأل الله سلم ماذا أردت قال وحده ممكن يكون واهم هذا ليواهم وجيد ما صحيح يبين حكم عليه بسبب ان توضع وحده ثلاثه بالظن ولا باليقين بالضبط انا تاولحت على العمل بهذه القاعده القديمه قاعده العمل يزيد العمل بزياده العمل ضمن الرد يعني حتى ايضا انا ضيع حدا دائما في كتاب ولا قاعده اخرى قاعده يتفاوت هي مسألة ترتكز حديث النبي صلى الله عليه وسلم الا وهو المخبر ليس كن او أو الخبر ليس كن معاينة الخبر ليس ما معاينة ليس كن معاينة أحيان الم قال لنا ذلك سنة رأيناه بن كتاب عندما قال الله للعالtte ل يا موسى قاد له وما اعجلك عن قومك يا موسى قال له بعد أجلت اليك يا ربي καιral الله فوقاه الله للعالته قد فتننا طاومك من بعدك وأضلهم السابرين هذا موسى يسمع ذلك من الضالة التي أولاد وفي يده أي أنواح دورات كتبها الله بيده واصدفاه فعطاه الدورات فيها الأحكام الشرائية وبين له أنه أضلة طاومة لأنه نبين في كيف الفرق ملأت فوق العين علم يقينا موسى عليه السلام لطلالة الله لما علم يجيبوا طب إيش ده يعني أنه على المدادة الله أخبره الله أخبره ده الأرض صحيح ومعه الألواح لكن لما رجع إلى قوم غضوان أسفان نظرهم إلى الناس يعبدون حقا الإيش الإيش فماذا فعل؟ ألقى الألواح كسراه ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال الده أمة إن القوم ستضعفوني وكاد يعترناني إلى آخر. الآيات فهنا انظر عيزما عايم قال فالحفظ لما أخبر تأجه لذي لما عايم أقل ألوان إن فعال شديد جداً أقل ألوان تلال على أكتباه وهذي يعني يدل عليها طويلة جداً في علام عيزما قال إبراهيم ربي أرني كيف تؤهي المنس فماذا قال الله له أولاً تؤمن قال بلد، إذن هو يعلم بأن الإحياء، ولماذا بدلاً؟ ولا ما يعلم؟ ويعلم يقينه، واستقرر في قلب، ولا ما استقرر في قلبه؟ استطر. لكن هو يريد دائماً يعلمنا لأن حدث التصديق يتفاوم رضاً على المرجئة، التصديق الذي بالقلب يتفاوم لأن التصديق بالسماع له مرتبة والتصديق بعد السماع باللؤية هو مرتبة العالم وأرض أن يقين، عين يقين، حق يقين، صحيح فلذلك هو كان في مرتبة علم اليقين فطلب أن يفتح إلى عين اليقين قال رب ألدك أن تكون للموت قال أولدون قال ولكن يا ثمين قال انظر إلى عندما مر على القريب وهي قوية على عوشية قال أذن يحيي ألد الله فعلى ما وضع فأمات الله أم أدعى إيش اللي حدث في آخر قصة فلما تبين الأول قال أعلم أن الله فهو كان يعلم ولا يعرف كان يعلم فليعلم، لكن هو في النظر يقول سبحانه الله أيها الله لما مدد سبحانه الله لا هو ما رأه. لكن لما رأى عياناً إلى حماره ولا طرامه إلى نفسه إلى لا لا يخيل ولا مدد لا لا يخيل، ليس كالمعاين هذا دويل كما قلنا بمسألة الترجمة كلما أتيك تصدقات العملية بذلك كلما أتيك بالنليل فوق الدليل يرجع ما تبنيت هذا يجعلك تذهب و تنطقي في مراتب الأن هذه مسألة القائدة الأخيرة